الغفور الذنوب ستفسد عليك حياتك ستقهر روحك ستجعل الماء ذا نكهة غير مستساغة والطعام غير هنيء والليل وحشة والنهار مللا الغفور اذا كنت قد تعبت من ذنوبك وخطاياك وشعرت ان شؤمها قد نغص عليك حياتك وأن ظلاما وقتامة قد أطفأت في عينيك بهجة أيامك ولياليك وأنك ما عدت تستلذ بصلاتك ودعائك وعبادتك فاعلم أن الوقت قد حان لتدلف إلى عالم الأنس والمغفرة متلمسا معاني الغفران والتجاوز في اسم الله الغفور أنت الآن بحاجة إلى أن تفهم معنى المغفرة وكيف أن ربك غفور وغفار ومدى حاجتك لهذه المغفرة في جميع أدوار حياتك السجن بلاء الروح بالذنب أعظم بكثير من بلاء الجسد بالمرض روحك تئن تحت وطأة العصيان نعم قد يكون جسدك استلذ لحظة المعصية ولكن روحك تجأر إلى الله تخيل أنك في سجن ضيق عرض كل جدار فيه متر واحد فقط ما مقدار الاختناق الذي ستشعر به الذنوب تجعل روحك في سجن شبيه بهذا السجن إنها تحيط بك وأحاطت به خطيئته وتجعل روحك تختنق لو لم يكن هناك جنة ولا نار الذنوب وحدها جحيم وحميم وعذاب أليم فإذا علمنا أن من أسمائه سبحانه الغفور والغفار والعفو وان من صفاته انه يغفر الذنوب تبدأ جدران ذلك السجن الضيق تتصدع هل تعلم بالله قل استغفر الله لا تقلها فقط تأمل فيها استغفر الله هل هناك ما هو اجمل من هذه الكلمة التي ان قلتها من قلبك تتناثر جميع الوساوس والهواجس والمخاوف هل تعلم أن كل مصيبة من مرض أو هم أو حزن أو ألم هي بالسبب معاصيك؟ اقرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لقد أصابتنا الغيبة والكذب والغش والحسد والاحتقار والعقوق والنظر إلى الحرام وتأخير الواجبات بقدر كبير من الآلام والهموم والأوجاع نذهب لنسكب ماء وجوهنا بحثا عن من يقرضنا شيئا من المال ولعل تلك الحاجة الى المال سببها ذنب اقترفناه ولو قلنا استغفر الله بانكسار لما احتجنا ان ننكسر لدى خلق الله نبحث عن راق لنخبره عن الضيقة التي نشعر بها والخوف الذي نغص حياتنا والتغيرات النفسية التي نشعر بها ولعل ما اصابنا كان بسبب معصية ارتكبناها ولو قلنا استغفر الله بقلب حي بقلب تائب منيب ما احتجنا الى كل ذلك وغدارتي لم تظهر لي صفة المغفرة ماثلة وبارزة كما ظهرت لي وانا اقلب اوراق السيرة النبوية عمر بن الخطاب يفتن المسلمين عن دينهم يمسك الصوت بيده القوية ويلهب بها ظهر جاريته ثم لما يتعب ينزل الصوت ويقول ما تركته إلا ملالة كان المسلمون يعتقدون أن إسلام حمار الخطاب أقرب إلى المعقول من إسلام عمر لشدة عداوته للإسلام وكرهه لهذا الدين ثم يفتح له الغفور أبواب التوبة ليصبح عمر الفاروق والسياط الذي كان يحرق به ظهور عبيده وإمائه أين ذهبت؟ لقد غفرها الله خالد بن الوليد يصعد على جبل الرماة في غزوة أحد ويقتل بسببه عبد الله بن جبير وصحبه الذين كانوا على جبل الرماة رضي الله عنهم بل يكون السبب في أعظم هزيمة يمنى بها الجيش الإسلامي بقيارة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون السبب في أن يجرح نبي الله ويشج رأسه وتكسر رباعيته وتدخل حلق المغفر في وجهه الشريف يكون السبب في أن يدمى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله ولكن الله ينزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ويكون خالد ممن تاب عليهم وغفر لهم يسلم فيغفر له الغفور يمسح سبحانه كل تلك الطوام ويتحول من السبب الأهم في هزيمة المسلمين في غزوة أحد إلى صيف الله المسلول وتلك الدماء الزكية التي سفكها وحلق المغفر والدماء النبوية الطاهرة كل ذلك غفره الله رجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يئن قلبه مما اقترفه من آثام فيقول أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل له من توبة؟ قال رسول الرحمة فهل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله قال نعم تفعل الخيرات؟ وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن قال وغدراتك وفجراتك هل نسيت؟ لماذا تعتقد أن ذنبك أعظم شيء في الوجود؟ هل نسيت أنه الغفور الودود؟ هل نسيت أنه يفرح بتوبتك؟ رأى الصحابة امرأة مذعورة في السبي تبحث عن ولدها فلما رأته ضمته وقبلته حبا وشوقا وخوفا فتعجب الصحابة من هذا الحب وهذا الفرح قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذه بولدها من الذي تنتظره؟ قل أستغفر الله الآن قلها بقلبك وروحك ولسانك حتى ذنوبك التي تريد أن تقنعك أن المغفرة مستحيلة عليها اجعلها تقول استغفر الله رغم عنها اصرخ باستغفر الله في وجدانك واقسم من خلال صرختك تلك ان الغفور سيغفر لك ليس لانك صرخت بل لانه الغفور الودود ابو سفيان بن حرب صفوان بن اومية عكرم بن ابي جهل عمر بن العاص وغيرهم كثير كانت ذنوبهم شركا بالله ومحاربة للدين وقتلا للصحابة ثم يغمرهم الغفور الرحيم بمغفرته ليكونوا صحابة أتدني ماذا يعني كلمة صحابة؟ الصحابة تعني أفضل البشر بعد الأنبياء انظر ماذا فعلت المغفرة بعكرمة أو بصفوان أو بغيرهما لقد حولته من قاتل للصحابة إلى صحابي جليل الإحسان بالذنوب وهي تحيط بك يجعل روحك تئن وأفكارك تميل إلى اللون الأسود وكلماتك متوترة جدا فإذا مقتربت منها أستغفر الله احترق الأنين والسواد والتوتر طوبة يغفر سبحانه بي أستغفر الله ويغفر سبحانه بالتوبة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ويغفر سبحانه بالحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات ويغفر بالبلاء ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة أتعلموا ما الذي ينبغي أن تكثر منه في هذه الحياة ألا تمل من ترداده إنه الاستغفار قال نبيك عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في كتابه استغفارا كثيرا ستفرح فرحا خالدا بالأعداد الكبيرة لأستغفر الله في صحيفتك ستصرخ بأعلى صوت ها مقرأ كتابي ستجد في عرصات يوم القيامة أصدقائك فتفتح لهم كتابك المليء بالاستغفار وتقول انظروا لقد استجاب الله لهذه الاستغفارات الكثيرة فغفر لي لذلك فقد جرع الاستغفار ليس بعد الذنب فقط بل وبعد الطاعة ألست تقول بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله حتى طاعاتك مليئة بالنقص الذي لا يرتقه إلا الاستغفار لا تقنط الغفور سمى نفسه بالغفور لأنك بلا مغفرة ستحترق ستلتهمك الغصص ستشعر بالاختناق الحقيقي ستدمن البكاء إذا ظننت أن ذنبك أعظم وأن الشيخ الذي استفتيته في ذنبك لم يتصور بعد التفاصيل السوداء لتلك الخطيئة العظيمة وأنه أجابك على غير سؤالك اسمع لربك الذي يعلم كل ذنب سيقترفه عباده من لدن آدم وحتى قيام الساعة يعلم بتفاصيل تلك الذنوب وخطواتها وشناعة أمرها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هل انتهت الوساوس الآن؟ الذي قال هذا الكلام يعلم عندما أنزل القرآن أنك في يوم كذا ستذنب ذنب كذا ومع ذلك قال يغفر الذنوب جميعا وذنبك لا شك من هذه الذنوب التي ليست أكبر من غفران الله ولا أعظم من رحمته سبحانه المهم هو أن تسبق أستغفر الله بالإقلاع عن الذنب أن تتوقف فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم كيف تقول اغفر لي خطيئتي وأنت أعاكف على الخطأ كيف تمسح معصيتك ثم تعود لكتابتها من جديد توقف لتصبح أستغفر الله صادقة تستحق أن تفتح لها أبواب السماء اعظم مشيئة الله سبحانه شاء لك اشياء كثيرة شاء وجودك فوجدت وشاء صحتك فصرت صحيحا معافا وشاءك عاقلا وها انت تعقل ما تقرأ وتسمع ولكن اتعلم ما هي اعظم مشيئة قد يمن الله بها عليك ان يغفر لك ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ما اعظمها من مشيئة هذه التي تجعلك مؤهلا لدخول الجنة برحمة الرحيم سبحانه المغفور لهم تنزل بهم الامراض كغيرهم ولكنها لا تسلب ابتساماتهم المغفور لهم تصيبهم الضوائق المالية كغيرهم ولكنها لا تنكس رؤوسهم المغفور لهم تدمع عيونهم ولكنهم لا ييأسون من روح الله أبدا ثم دعي الهموم والأوجاع والأمراض جانبا المغفور لهم ينامون بالليل في طمأنينة لأن أغرب توقع هو أن يموتوا وماذا لو ماتوا إنهم بلا ذنوب تجعل الموت شبحا مرعبا بالله اقرأ بل استشعر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ألست مشتاقا لأن تجد الله غفورا رحيما؟ استغفره إذن الأجمل الغفور علم أن الذنوب ستفسد عليك حياتك ستقهر روحك ستجعل الماء ذا نكهة غير مستساغة والطعام غير هنيء والليل وحشة والنهار مللا والأقارب جحيما والأصدقاء شكوكا وتفاصيل الحياة وهما والنوم اختناقا والوحدة بكاء فقال لك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أليس هذا أجمل بحالهم ألم يملوا الكربات التي بعضها فوق بعض ألم يشتاقوا للابتسام الذي يخرج من القلب إذن لماذا لا يستغفرونه لا تنتهش والغفور يغفر دائما ويغفر بكرم ويغفر ما لا يغفره البشر ويغفر بادهاش يغفر دائما فيغفر ما بين الصلاة والصلاة وما بين العمرة والعمرة وما بين رمضان ورمضان وما بين الحج والحج اذا ما اجتنبت الكبائر فصارت بذلك حياة العبد كلها ما بين مغفرة ومغفرة وعفو وعفو وتجاوز وتجاوز تخيل تصلي الفجر ثم تذهب الى عملك فتند منك تجاوزات وذنوب دون الكبائر ثم تحسن الوضوء لصلاة الظهر وتصلي صلاة تامة فما تقول السلام عليكم ورحمة الله الا وقد انغسلت من ذنوبك كلها وهكذا صلاة بعد صلاة ماذا كنا سنفعل لو لم يكن ربنا غفور ويغفر بكرم فيغفر كل الذنوب بصيام يوم واحد في السنة ويغفر كل الذنوب بأن تقول سبحان الله وبحمده مئة مرة أي في دقيقتين تتساقط عنك ذنوب سبعين سنة أفي الكرم مثل هذا ويغفر ما لا يغفره البشر فيغفر ذنوب بغي كل حياتها ذنوب ومعاصي بأن سقت كلبا ماء ويغفر بإدهاش فمن ذلك ما حصل لمن حضر غزوة بدر فقد اطلع عليهم ربهم وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كل الذنوب التي عملوها أو سيعملونها مغفورة وكان ممن اطلع الله عليه في غزوة بدر حارثة بن سراقة خلام خرج معهم مساعدا لا مقاتلا فكان في المعركة من النظارة الذين يشهدون المعركة من بعيد فقام إلى حوض الماء ليشرب فأتاه سهم غرب طائش أصاب نحره فقضى عليه فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبلته أم حارثة فقالت له يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى قال ابن كثير وفي هذا تنبيه عظيم إلى فضل أهل بدر فإن هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى بل كان من النظارة من بعيد وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض ومع ذلك أصاب بهذا الموقف الفردوس الأعلى فما ظنك بمن كان واقفا في نحر العدو؟ ابدأ ابدأ عهدا جديدا مع اسم الغفور افرح لأنه يغفر الذنوب وسارع في الاستغفار واطلب هذه المغفرة باتباع أوامره واجتناب نواهيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها واجعلنا ممن يجدون في صحائفهم استغفارا كثيرا